بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ بِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُوا الْنَّارِ كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِ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 إن في ذلك لعبر تبنئ للأبصار ذين لنأت حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المثومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفرنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملايكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البناء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقفص من الناس فبشرهم بعذاب الأليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودا وهرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كثبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كثبت ووفيت كل نفس ما كثبت وهم لا يظلمون. وللهم مالك المولك تؤتى المولك من مَن وتنزع المولك من من فشأ وتنزع المولك من من فشأ وتعز من فشأ وتذل من فشأ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ضد المؤمنين.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 أمدم بعيداً ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبيبكم الله ويرضي لكم ذنوبكم والله غفور رحيم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 قال يا مريم أن مالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حفاب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من طيبة إنك سميع الدعاء فنادته المداكَت وهو قائم يصلي في المشراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بأحيام صدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورة وسيدا وحصورة ونبيا من الصالحين. قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقف قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكن لما الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وثبش بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لتاء العالمين يا مريم قل فيه ربك واسجدي مع الراكعين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 اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلأ ومن الصالحين قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسكني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرف وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم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 وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم اليا نرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره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 طلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الملترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ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 فِي إبراهيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَمْ تُمْهَاءُ لَأِحَاجَجَتُمْ فِيمَا لَقُونَ بِهِ علم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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَاتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا وَنَحْنُ مُصْلِحُونَ وَضَلَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 رأفة من أهل الكتاب آمنوا بالذين أنزل على الذين آمروا وجههم نهاراً واقفرو آخرة وجههم نهاراً واقفرو لعلهم يرجعون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 لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم في يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْذُلُونَ أَنفُسَهُمْ بِالْكِتَابِ تَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ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 ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن كنوا ربانين ولكن كنوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وإلَأ خَلَّ اللَّهُ مِن ثَقَلِ النَّبِيِّ نَمَا أَتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَا تَوْفُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هُو أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اسْلَمَ من فِي السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وَإِلَيْهِ يرجعون قل آمنا بالله وَمَا أنزل علينا وَمَا أنزل على إبراهيم وَإِسْمَاعِيلَ وإسحاق وَإِسْحَاقَ وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وإسحاق والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 16. والدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 17. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وما وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما من ناصرين 119. لم تنالوا الذر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 الصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة لا الذي ببكت مباركة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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأوقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 لِكَا يَا طَالِه نَفْكُوها عَلَيْكَ بِالشَّطْ وَنَاللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ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 ضربت عليهم مزيلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون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 والدُماءَ عن التُّمَّ قد بدتِ البغضاءُ من أفواهِهم وما تُخفي صدورهم أكبرُ قَد بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُمْ تَعْقِلُونَ هَאَمْ تُمُؤَلَّا يُحِبُّنَّهُمْ وَلَا يُحِبُّنَّكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأمام لمن الغيظ قل موت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 إذ تقول للمؤمنين أَنَّيَكْفِيَكُمْ أَنْ يُوَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بَثَلَاثِ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِغُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُوَدَّكُمْ رَبُّكُمْ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أطعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أحدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعبت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الماء والله يحب المحسنين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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكمو والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أو قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإفرافنا في أمدنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والوتول يدعوكم في أسراكم فأثابكم غما, فأثابكم غمّا بغم لكي لا تحذروا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 وَلْيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ لَئِنِ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَفَرُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّا وقالوا لإخوانهم إذا ضرّو في الأرض أو كانوا غزّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم إلى الله تحشرون فَإِنَّمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لِأَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ تَفَضَّلَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضَّلُوهُ حَوْلَكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُوَصِّرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيِّ يَغْلُ وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتنوا عليهم آياته ويذكيهم, ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كادوا من قبل لفي ضلال مبين أو لَمَّا أَصَابَتْ قُلْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَالِ جَمْعًا فَبِإِذنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ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 بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا قوف عليهم ولا هم يحزنون يَسْتَجِيبُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ولعم الوكيل فأوَقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَرْسَلْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ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 إنما نُنِيَ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَّيِيبِ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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيقوطون ما دخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير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 سَنُنْزِحُ دَحْحَانَ النَّارِ وَأُدْخِلَنَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ غُرُورٌ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتراه به ثمنه قليل فبثمنه يشترون لا تحتسب الذين يفرحون بما أتى ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتسب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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل من عر فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإلمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 لا أكثرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرننك تقلب الذين كفروا في البلاد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 وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَسْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ